وقال الذين كفروا هل ندلكم على رجل ينبئكم إذا مسقتم كل ممزق إنكم لفي خلق جديد أفتلى على الله كذبا به جنة بل الذين لا يؤمنون بالآخرة في العذاب والضلال البعيد فلم يروا ما بين أيديهم وما خلفهم من السماء والأرض إن شأن نخسف بهم الأرض أو نسقط عليهم كسفا من السماء إن في ذلك آية لكل عبد منيب ولقد آتينا داود منا فضلا يا جبال أوب معه والطير وألنا له الحديد أن اعمل صابغات وقدر في الصرد واعملوا صالحا إني بما تعملون بصير ولسليمان الريح غدوها شهر ورواحها شهر وأسلنا له عين القطر ومن الجن من يعمل بين يديه بإذن ربه وما يزغ منهم عن أمرنا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 يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين لقد كان لسبأ في مساكنهم آية جنتان عيمين وشمال كلوا من رزق ربكم واشكروا له بلدة طيبة ورب غفور فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العارم وبدلناهم بجنتيهم جنتين ذوات يوكل خمط وأثن وشيء من سدر قليل ذلك جزين أهولهم بما كفروا وهل يعجازا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 رب يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر ولكن أكثر الناس لا يعلمون وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفاء إلا من آمن وعمل صالحا فأولئك لهم جزاء الضعف بما عملوا وهم في الغرفات آمنون والذين يسعون في آياتنا معاجزين أولئك في العذاب محضرون قل إن ربي بسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للملائكة أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون قالوا سبحانك أنت ولينا من دونهم بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون فاليوم لا يملك بعضكم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 ما آتيناهم من كتب يدرسونها وما أرسلنا إليهم قبلك من نذير وكذب الذين من قبلهم وما بلغوا معاشر ما آتيناهم فكذبوا رسلي فكيف كان نكير قل إنما أعظكم بواحده أن تقوموا لله مثنا وفردا ثم تتفكروا ما بصاحبكم من جنة إن هو إلا نذير لكم بين يدي عذاب شديد